بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها تازبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزباجا ثلاثة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 اَفَرَأَيْتُم مَّا تُنُونْ اأَنتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ عَلَى أَن نُّبَدِّلَ أَمْسَاكُمْ وَنُنْشِئَكُمْ فِيمَا لَا تَعْلَمُونَ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 أفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ أَأَنتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ حَجَرَ جَلِيًّا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ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 فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُمَ وَأَن تُمْحِنَ إِذِي تَظْرُوْمُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ فَلَوْلَا إِن كُنْتُمْ غَيْر مَدِينِ نَتَرْجِعُ لَهَا إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ